أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم ما بعد حبة في الله الشمائل المحمدية أوعدنا في هذه الليلة المباركة مع الدرس الثالث عشر من شرح الشمائل محمدية لإمام الترمذي رحمه الله تعالى ووقفنا عند باب قول المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الطعام وبعد ما يفرغ ما يفرغ منه صلى الله عليه وسلم باب ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الطعام قال باب ما جاء في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الطعام وبعد ما يفرغ منه يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ صلى الله عليه وسلم على ذكر عندما يأتي إلى الطعام قبل أن يأكل يقول ذكرا معينا وبعد ما يفرغ, يفرغ من الطعام يقول ذكرا معينا وكان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على أن يذكر الله عز وجل على كل أحيانه وفي كل أوقاته صلى الله عليه وسلم هذا الباب تحته سبعة أحاديث, أو تحته سبعة أحاديث الحديث رقم 188 قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد ابن أبي حبيب عن أراش ابن جندل اليافعي عن الابن أوس عن أبي أيوب الأنصاري قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقرب طعاما فلم أرى طعاما كان أعظم بركة منه سيدنا أبو أيوب الأنصار الله علية الصلاة يقول سيدنا أبو أيوب الأنصاري اسمه سيدنا خالد بن إبن زيد خالد بن مين إبن زيد هو صحابي جليل رضي الله عنه وهو الذي بركت الناقة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم مات بالقسطنطنية سنة 51 من الهجرة النبوية يقول كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقرب طعاما النبي صلى الله عليه وسلم جرب لهم طعام فلم أرى طعاما كان أعظم بركة منه أول ما أكلنا ولا أقل بركة في آخره يعني في بداية مناكل شفت طعام عند النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت أعظم بركة منه وعدما انتهينا من الأكل قال ما رأيت أيضا أي أعزاء مركزين منهم فقلنا يا رسول الله كيف هذا كيف هذه البركة كيف كيف هذه البرق قال إن ذكرنا اسم الله حين أكلنا إن ذكرنا اسم الله حين أكلنا ثم قعد من أكل ولم يسم الله تعالى فأكل معه الشيطان هذا الحديث ضعيف لكن نستفيد منه أن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله عز وجل عند الطعام وأن ذكر الله سبحانه وتعالى عند الطعام يزيد من بركة الطعام وأن من لم يذكر الله عز وجل عند الطعام والشراب فإن الشيطان يأكل معه كما سيأتي معنا قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا هشام الدستوائي عن بديل العقيلي عن عبد الله بن عبيد بن عمير, بن عبيد بن عمير عن أم كالثوم رضي الله عنها عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم إذا أكل أحدكم فنسي أن يذكر الله تعالى على طعامه فليقول بسم الله أوله وآخره بسم الله أوله وآخره يعني بسم الله في أوله وأخيره يعني من هذا الحديث يظهر أن الإنسان إذا أراد أن يأكل ونسي أن يذكر الله عز وجل في طعامه في أثناء طعامه أو بعد الفراغ منه يقول بسم الله أوله وآخره هذا الحديث صحيح وفي رواية عائشة رضا الله عنه قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل في ستة من أصحابه يعني كان معا ستة من أصحابه يأكلون إيه؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم جاء عربي فأكله فأكله بلقمتين يعني الطعام اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان بيك في النبي ويك في معاه صلى الله عليه وسلم يك معاه ستة من أصحابه جاء عربي كلف لقمتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنه لم لو سما لكثاكم لو هو سما الله عز وجل بسم الله لكثاكم قال حدثنا عبد الله ابن الصباح الهاشمي البصري قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عمر ابن أبي سلمة أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده طعام فقال دنوا يا بني فسم الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك هذا الحديث صحيح عمر ابن أبي سلمة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده طعام لقي عنده أي فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أدنوا يا بني تعال جربوا كل معانا يا بني فسمن الله تعالى بيعلم صلى الله تعالى اجلس معانا وسم الله سبحانه وتعالى انت تأكل تقول لي بسم الله وكل بيمينك وتكل بيدك اليمين وسأتي معنا عن كلام عن الأكل بالذين نمنا وكل مما يليك كل من قدامك هذا حلو صحيح عندنا الحديث ذاب لفظ عند البخاري رحمه الله تعالى عن عمر بن ابي سلمة ايضا قال قول قال كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت طفل صغير في حجر النبي صلى الله عليه وكانت يدي تطيش في الصحفه كانت ايدي بتمد بمد ايدي في, في الصفحه كده تاتي فوق الصفحه فاخر الصفحه صفحه في نصف الصفحه فتطيش قالت قال وكانت يدي تطيش في ايه في الصحفه فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام من الصلم. سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك قال فما زالت تلك طعمتي بعد يعني ده خلاص خط وصلت النمس صلى الله عليه وسلم وكل أكل طعام أعمل زي مجل النبي صلى الله عليه وسلم الحديث ذا اشتمل على ثلاث أداب من أداب الأكل وهي أولا التسمية ثانيا الأكل بيه باليمين ثالثا الأكل مما يليه يبتلك أداب في الحديث ذا أول حاجة يسمي التسمية عند الأكل الأكل باليمين اثنين الأكل مما يلي. دل الحديث على الأمر بالتسمية في ابتداء الطعام ويلحق به الشراب برضه مثل تأكل أو تشرب تقول بسم الله قال العلماء وهذه من أسباب حصول البركة ومنع الشيطان من مشاركة الإنسان في طعامه وشرابه يعني الواحد إذا الإنسان الله سبحانه وتعالى يقول بسم الله عند الطعام وعند الشراب هذا يعد من أسباب حصول البركة ومنع الشيطان من مشاركة الإنسان في في طعام وشراب الإنسان ال ال ال ال الواحد منه يعجب عجبا شديدا وخاصة عندما ترى أحد الناس الملتزمين شوف ملتزم يعني فالبرك بغير ملتزم يأكل وينسى لا يذكر الله عز وجل عند طعامه ولا شراب أول موضة عند إندار الطعام ينسى كل شيء. هذا خطا الشيخ الدكتور هاني الفقيه حفظه الله يقول رد العلامه ابن حجر رحمه الله تعالى قول من قال أنه يقال انه يقال بسم الله الرحمن الرحيم يبقى الهجر رحمه الله تعالى في فتح الباري يرد قول الناس يرد قول العلماء اللي بيقولوا ان احنا لما نيجي نأكل عند الطعام والشراب نقول ايه بسم الله الرحمن الرحيم احنا عن تسميه كامله واحنا مش <تصفيق> عايزين نقول بدعه ومش بدعه والكلام ده كله ان كان هذا يعني فيه اصل ولكن ان اخفف على الناس ونقول ان الكلام ده معلوش دليل يعني ابن حجر رحمه الله تعالى بيقول لما تيجي تأكل تقول تأكل أو تشرب تقول بسم الله فقط ما تقولش بسم الله رحيم ليه يقولك بعلوش دليل الناس قالوا يا ولن اسم الله ابن عباس قال يا غلام سمي الله كل الأحاديث فيها بسم الله فقط ولا ما يقول بسم الله رحيم بسم الله رحيم عند قراءة القرآن آية من سورة الفتح أو من آية في سورة النمل كما هو معروف واستحبها العلماء عنده قراءة فتحي الصور وعلى خلاف المهم عند الطعام عند الشراب عند لبس الثياب عند النوم عند الخروج من المنزل عند كثير من أذكار تقول بسم الله فقط طب لو أنا قلت الرحمن الرحيم فها مشكلة يبقى خالفت النبي مش عايز أدخلك واقول لك ده بدع ومش والبدع كل بدع ضلاله وكل ضلاله الى النار الى احنا بس خلينا نقول إيه؟ نقول ان الكلام ده معلوش شيء دليل من من من النبي صلى الله عليه وسلم ولا حد من الصحابه رضي الله عنه كمان ابن حجر رحمه الله رحمه الله تعالى رد على من استحب التسميه مع كل لقمه في بعض العلماء يقول لك ايه استحب كل ما كل لقمه تقول بسم الله بسم الله يعني ده في مشقة يعني اللي يسمع الكلام ده يقولك يا عم الشيخ ده احنا مش بنقول بس احنا بسم الله في في في في الطعام في المرة حتى بننسى بسم الله في في في, في اول مرة مرة واحدة بس بنساها فما بالك باللي يقولها بسم الله كل, كل مرة هو ابن حجر بيقول لك خلاص ما بتسجلش على تذكر على نفسك وان هذا ايه لا دليل عليه ايضا سبحان الله العظيم يا جماعه في ال شوف يعني هذه يعني يظن بعضنا انها زيادة وزيادة خير لما احنا نذكر الله عزوجل عند كل لقمة زيادة خير لكن هذه الزيادة يعني ما دامت لم ترد في الأثر وفي السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد يكون فيها شر. بالله. الله, الله عز وجل قال فليحذر الذين خالفون عن أمرهم تصيبهم فتنة أو تصيبهم عذاب أليم. إحنا نكتفي بما جاء وصح على النبي صلى الله عليه وسلم فقط. لو فعلنا ما فعله. وَعَمِلْنَا بِمَا قَالَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ وَمَا ثَابَتَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ لَنَجَوْنَهُ ذكر العلماء أيضاً أنه من نسي التسمية في أول الأكل أو الشرب ثم تذكر أثناء ذلك أو بعد الفراغ منهما فإنه يستحب له الإتيان بها تداركاً لما فات لحديث عائشة رضا الله عنها المتقدم وفيه بسم الله أوله وآخره أيضاً اختلف العلماء في حكم الأكل والشرب باليمين ذهب الجمهور إلى الندر يعني جمهور الفقهاء وجمهور العلماء يقولون أنه يستحب لك أن تأكل بيدك اليمنى وتشرب بيدك اليمنى لكن ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب فتح الباري والإمام الصنعاني في كتابه سبل السلام شرح عمدة الأحكام هما الاثنين إلى الوجود يعني بيقول لك يجب عليك أن أنت تأكل بإيدك اليمين وتشرب بإيدك اليمين ده من الكلام ده؟ ده ابن حجر في كتاب فتح الباري والإمام الصنعاني رحمه الله تعالى في كتاب سوبوليه السلام واستدلوا ببعض الأثار منها حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فليأكل إيه بيمينه خلبات لفعل أمره إذا أكل أحدكم فليأكل إيه بيمينه وإذا شرب فليشرب إيه بيمينه فإن الشيطان يأكله بشماله ويشرب بشماله كمان حديث سلمت ابن الأقوى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو سلم ابن الأقوى كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ويشاف النبي راى رجلا ياكل بالشماله فقال له كل بيمينك رحم النفس صلى لما شاف الراجل بياكل بايده الشمال راح النفس صلى نهاه وقال له كل بايدك ايه كل بيمينك فقال الرجل لا استطيع لا أستطيع يا رسول الله ما اقدرش انا على كده فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مستطعت استطعت او لا استطعت دعا عليه النفس صلى قال لا استطعت يعني روح ما تستطرش تاني قال فما رفعها الى فيه بعد ذلك يعني الرواية بيقول لك ما رفعهاش اللي هو أبو سلمة ابن اكوع بيقول لك ما رفع الراجل ده ايده شلت ما قدرش يرفع ايده تاني قال فما رفعها بعد ذلك وما كان النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يدعو على احد الا لايه ترك امرا مهما اذا ترك واجبا بعض العلماء يقولون أن النفس الصلم دعا عليه لتكبره تكبر على أمر النفس الصلم هذا محتمل ولا ينافي أن الدعاء عليه الأمرين معا لو قاله التكبر وأن هو خالف الأمر الصلم وكان يأكل إيه بيد الشمال واستثنى العلماء المعذور والمريض لو أحد مريض أو واحد معذور ما فيش أي مشتئ يأكل بما شاء مدام إيه ليس على المريض حرج أيضا الحديث فيه الأمر بالأكل مما يلي الإنسان الأمر بالأكل مما يلي الإنسان أي من أمام الإنسان وذلك في الطعام الذي يكون من جنس واحد يعني عندك إيه؟ إيه آه آه طبق في طعام الطعام ده من جنس واحد أرز أو مثلا بطاطس أو نحو ذلك أي طعام من جنس واحد يبقى تأكل من أي قدامك تأكل مما يليك كما ورد في الحديث وذلك لما في الأكل مما يلي الآخرين من سوء الأدم مع الناس لانت تأكل ايدك تطيش في الصحفة كما فعل سيدنا عمر ابن أبي سلمة وكانت ايده بتطيش في الصحفة فالنهان نمس صلى الله عليه وكل مما يليك كل من قدامك لان ده من سوق الادب يأكل ويجي ايده تطيش وتأكل من أمامي الناس وفيه تقزز لبعض الناس أما إذا كان الطعام من أجناس مختلفة يعني عن الطعام مثلا عندي مثل تفاح عندي فاكهة عندي طمر خلاص تأكل ما تشاء تنتقي ما تشاء تمام؟ ده ما فيش أي مشكلة قال حدثنا محمود ابن غيلان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان الثوري عن أبي هاشم من؟ عن إسماعيل بن رياح قد أبيه رياح ابن عبيدة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فارغ من طعامه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين كان بيدعو يقول بهذا الدعاء لكن هذا الحديث ضعيف قال حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا يحيى ابن سعيد قال حدثنا ثور ابن نزيد عن خالد عن خالد ابن معدان عن أبي أمامة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفعت المائدة من بين يديه يقول أول ما ينتهي من الطعام ويرفعه المائدة من قدامه يقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مودع ولا مستغن عنه ربنا يقول دعاء ثاني الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مودع ولا مستغن ولا مستغن عنه ربنا غير مودع الحمد لله الحمد كثيرا طيبا مباركا فيه غير مودع يعني غير متروك ذلك الحمد بل الاشتغال به دائم من غير انقطاع يعني غير منقطع هذا الحمد على ربنا سبحانه وتعالى كما أن نعمه سبحانه وتعالى لا تنقطع عن العبد طرفه عين فانه ينبغي يحمد الإنسان ربه عز وجل حمدا غير مودعين أي غير منقطعين وفيه رواية غير مكفي أو مكفي ولا مودعين قال خطابي ومعناه غير محتاج إلا أحد بل هو الذي يطعم عباده سبحانه وتعالى ويكفيهم سبحانه وتعالى قال حدثنا أبو بكر محمد ابن أبان قال حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي عن بديل عن بديل بن ميسارة العقيلي عن عبد الله ابن عبيد بن عمير عن أمي كلثو أم كلثوم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الطعام في ستة من أصحابه فجاء أعرابي فأكله بلقمتين فقال الله صلى الله عليه وسلم لو سمى لك فاكم ورد أو ذكرناه قبل ذلك طبعاً دل الحديث على أن التسمية فيه من بركة فيها بركة للطعام وتركها يعد محق للبركة. قال حدثنا الناد ومحمود بن غيلان قال حدثنا أبو أسامة عن زكريا ابن أبي زايدة عن سعيد بن أبي بردة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل. الأكلة أو يشرب شربة فيحمد عليها صحيح إن الله عز وجل سبحانه وتعالى يرضى عن العبد يأكل الأكلة أو يشرب الشربة فيحمل الله سبحانه وتعالى عشان أنت تحمد ربنا سبحانه وتعالى عند الأكل عند الشرب تأكل أي طعام أو تشرب أي شراب تقول الحمد لله الله عز وجل يرضى عنك بسبب هذا الحد. وفي رواية عن أنس عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى سعد بن عبادة، فجاء بخبز وزيت فأكل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن سلم راح سيدنا سعد بن عبادة. رضي الله عنه ورده. سيد الأنصار، سيد الأنصار، سيد الأنصار. جاء بخبز وزيت في ابن عباد و ساعد ابن عمعاث جاء بخبز وزيت فأكل ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أفطر عندكم الصائمون شوف يعني هذا الرجل وكان من الأثرياء وكان عنده خبز وزيت كان الطعام بتاعه زي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم أكل جاب النبس صلى الله عليه وسلم الخبز والزيت رحنا نفسنا بقال بعد بقال قال لي أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة أفطر عندكم الصائمون بيدعي للنفس الصلاة بيقول أفطر عندكم الصائمون يعني الله عزوجل يجعل يجعلك أهل خير والصائمون يفطرون عن عندك وتأخذ أجر الصائم اللي من فطر صائما يأخذين مثل أجره، وأكل طعامكم الأبرار، ويأكل من طعامك الأبرار، وصلت عليكم الملائكة، تدعو لكم الملائكة، وعن جابر أن أب الهيثم صنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، فلما فرغوا قال ثيب وأخاكم، سيدنا أب الهيثم صنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعام. ودع النبي وأصحابه صلى الله عليه وسلم فلما فرغوا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أثيبوا أخاكم يعني ادعوا ادعوا لأخيك قالوا يا رسول الله وما إثابته إيه إثابته إيه أجره على كده قال إن الرجل إذا دخل بيته فأكل أو شرب شرابه فدعوا له فدعوا له فذلك إثابته الرجل إذا دخل بيته أكل أكله شرب شرابه فدعوه له الدعيله فهو ده يعدي إثابة الله يعد الأجر لي وعن أبي أيوب الأنصري رضي الله عنه كان صلى الله عليه وسلم إذا أكل أو شرب قال الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغ وجعل له المخرج يعني الفرض كثيرة في الدعاء يدعو الإنسان بعد الطعام بأي لفظ ورد. باب ما جاء في قدحي رسول الله صلى الله عليه وسلم القدح اللي هو الإناء اللي كان بيشرب بالنفس الله كان بيشرب فيه النفس الصلاة والعلماء ذكروا إن النفس صلى الله عليه وسلم كان له أكثر من قدح وتحت هذا الباب عندنا حديثين عندنا حديثان قال حدثنا الحسين بن الأسودي البغدادي قال حدثنا عمرو ابن محمد قال حدثنا عيسى ابن طهمان عن ثابت قال قال أخرج إلينا أنس بن مالك قدح خشب غليظ مضببا بحديد سيدنا أنس طلع لنا قدح إناء للنفس صلى قدح محصنوع من الخشب الغليظ مضبب بحديد ونعرف عن مضبب فقال يا ثابت هذا قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا حديث صحيح قال حز ثاني يقول لك حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أنبأنا عمرو بن عاصم قال أنبأنا حماد بن سلمة قال أنبأنا حميد وثابت عن أنث قال لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا القدح الشراب كله الماء والنبيذ والعسل واللبن يعني كنت باسقي بأسجي النفس ما بأسقي رسول ما بين القادح ده بأسقيه في ماء وأحيانا أضع فيه النبيذ وأحيانا أضع فيه العسل وأحيانا أضع فيه اللبن هذا يحس صحيح مضبب يعني الإناء لما يكسر أو يصدع أو يشقق كان سيدنا أنس يضع بكان الشق ده أو الكسر يضع بكانه ايه؟ قطعة من حديد تضم وتلم بعضه الى بعض حتى يتناسل وأحيانا هي يأتي معنا أنه كان يضع أحيانا في رواية البخاري أن أنس كان يضع مكان هذا الشعب الكاسر ده قطعة من الفضة ضبة من فضة ويأتي معنا الكلام إن شاء الله سأتي إن شاء الله في كلام عنه بيقول في الحديث الثاني يقول لقد قد سقيت ورسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا القدح الشرابة كله الماء والنبيذ النبي ذا اللي هو ماء يجعل فيه تمرات فيه تمر ليحلو كان يوضع فيه يجيب اناء ويضعون فيه ماء ثم يضعون في هذا الماء تمر وكان يوضع له التمر في أول الليل وتركونا حتى يصبح يشرب الإنسان منه في الصباح ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يشربه بعد ثلاثة أيام خوفاً من تغييره إلى الإسكار حتى لا يسكن الحديث فيه صفر قدح من الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يشرب فيه وأنه كان عريضاً مصنوع من الخشب الخالص الغريض الحديث فيه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم كسر أو تصدع وتشقق فاتخذ مكان الكسر أو الشق ضبة في روايات الحديث في نوع الضبة ففي رواية الإمام الترمذي معنى أن الضبة من حديد وعند الإمام البخاري أنها كانت من فضة وقد جمع العلماء بين روايتين أنه في أول الأمر تصدع وتشقق الإناء فاتخذ مكان ضبة لكن اتخذ مكانه ضبة من حديد ثم كسر مرة أخرى اتخذ مكانه ضبة من فضة من رواية الإمام بخاري أن صلى اتخذ أو سيدنا أنس خذ مكان كسر الإناء أخذ مكانه ضبة من فضة هذا يبين لي جواز تطبيب الإناء بالفضة ولكن عند الحاجة إن لم تكون لزينة وتكون ضبة يسير أما إذا كانت من ذهب فلا تجوز مطلقًا حتى لو كانت يسير تبين لنا أن السلف رحمهم الله تعالى كانوا حريصين على رؤية قدح النبي صلى الله عليه وسلم شوف كان بيوصف قدح النبي صلى الله عليه وسلم كان وكان يحبوا يشوفوه لما سيدنا انس سيدنا الله عنه يخرج القاده يوريه للصحابه وعندنا الامام القرطبي رحمه الله ذكر أنه راى في بعض النسخ النسخ القديمه من من البخاري انه قال قال أبو عبدالله البخاري رأيت هذا القدح بالبصر, قدح بالبصر قال وشرفت وفي صحيح البخاري أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله كان قد يستوهب من سهل بن سعد. يعني سيدنا سهل بن وهب له قدحا كان به الصلاة يسقي فيه النفس الصلاة باب ما جاء في فاكهة رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاكه بيأكل يقول من نفس الصلاة الحديث ده أو الباب ده عنده أو تحته سبعة أحاديث أول حديث قال حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عدي الله عن عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول قثاء برو طبي القثاء فاكهة تشبه الخيار وقثائها سوت البقر فاكهة تشبه الخيار في الشكل والطعم الشكل والطعم لكنها أكبر من من إيه؟ من الـ من الـ الـ الـ الـ الـ الخيار حجما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين القفاء وبين الرطب ليه جالك لأن القفاء فيه برودة على المعدة والرطب فيه حرارة فكان يجمع بينهما كان يرطب معدته بالقفاء اللي هو زي الخيار وكان يأكل الرطب بعده أو يأكل لقبة من هنا ويقبة من هنا كان يجمع بينهما ليدفع الضرر كله يدفع ضرر كله من هما ويوضح ذلك حديث عائشة كمسيع تمعنة أن أنها قالت كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأكل البطيخة بالروطبي ويقول نكسر حر هذا ببرد هذا وبرد هذا بحر هذا قال حدثنا عمدة بن عبد الله الخزاعي البصري قال حدثنا معاوية بن هشان ابن هشام ابن هشام عن سفيان عن هشام النعورة عن أبيه عن عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأكل البطيخة بالروطبي ها السيد عاشك تقول إنك كان يأكل بالطيخ بالروط بالطيخ وروعة في القثاء يخلوط يأكل لقمة من اللي هو يأكله اللي هو البلح يقول إن كما كيله تقول كان نكسر نصسان يأكلين نكس الحر هذا ببرد هذا وبرد هذا بحر هذا قال حدثنا إبراهيم وابن يعقوب قال حدثنا وحبو بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت حميدا أو قال حدثني حميد قال وهب وكان صديقا له سيدنا وهب لكن صديق حميد عن أنس ابن مالك قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الخري الخير برز والرطب حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عبد العزيز الرمالي قال حدثنا عبد الله الخير بر الخير بز هو يكسر خاء اللي هو يعني بس ده بلغة الفارسية لغة الفارسية حدثنا قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن دانيال العزيزي أرمل قال حدثنا عبد الله بن عزيد بن صلت عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة أن الرسول الله عليه وسلم أكل البطيخ بالروط. قال حدثنا قتيبة صحيح والآخر صحيح. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس حاء وحدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن سهيد ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا إليه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أخذه الرسول صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لنا في ثمارنا وبارك لنا في مدينتنا مدينة النبي صلى الله عليه وسلم يعني مدينة نورا وبارك لنا في صاعينا وفي مدنا اللهم إنا إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك وإني عبدك ونبيك وإنه دعاك لمكة وإني أدعو للمدينة بمثل ما دعاك وإن وإني أدعو لك للمدينة بمثل ما دعاك به لمكة ومثله معه قال ثم يدعو أصغر وليد يراه فيعطيه ذلك الثمر هذا حديث طيب جميل هذا الحصة الصاع يا جماعة اللي هو المكيال تكال به الحبوب الجمهور قدروا, قدروا, قدروا, العلماء قدروا بأربعة أمدات ومعادل تقريبا 2172 غرام والمدة مكيال تكلبه أيضا الحبوب واقل من الصاع وتقريبا ايه مقدر حفنتين الصاع اربع حفنات مقصود الحديث نذكر حسين تانين من المرة ونقول للفائدة متعلقن كان قال حدثنا محمد بن حميد الرازي وقال حدثنا لابراهيم بن المختار عن محمد بن اسحاقة عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن الربيع الربيع بنت معوذ ابن عفراء قالت بعثني معاذ ابن عفراء بقناع من رطب وعليه أجر من قثائى زغب وكان أو زغ وكان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم عذرت النت ضعيف جاء لكم كان النبي صلى ما يحب القثاء فأتيته به وعنده حلية قد قدمت عليه من البحرين فما لاى يده منها فاعطنيه هذا حديث ضعيف قال الحديث الأخير في هذا الباب قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا شريك عن عبد الله بن محمد ابن عقيل عن الربيع بنت معوذ ابن عفراء قالت اتيت النبي صلى الله عليه بقناع من رطب واجر واجر زغب فاعطاني ملأ كفه حليا أو قالت ذهبا هذا الحديث ضعيف مقصود الحديث يا جماعة أن النساء كانوا إذا طلع أول الثمر من التمر أهدوا منه للنبي صلى الله عليه وسلم ورغبة منهم في دعائه ومباركته صلى الله عليه وسلم وإعلاما له بابتداء صلاحه لما يتعلق به من الزكاء وغيرها الحديث الصحيح لوا بتاع سيدنا أبو ريا رضي الله عنه رضاه يقول كان الناس إذا رأوا أول الثمر أول ما الثمر أول ما ظهر بتاع مثلا الرطب وال النخيل وغيره يأتوا به النبي صلى الله عليه وسلم يجوا أول الثمر فقال فإذا أخذه الرسول صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لنا في ثماري يدعو لهم الصلاة اللهم بارك لنا وددنا تبرك اللهم بارك لنا في ثمارنا بارك لنا في مدينتنا مدينة, مدينة نورا قال وبارك لنا في صاحنا وفي مدينا اللي ويأكل به قال اللهم إنا إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك وإني عبدك ونبيك إنه دعاك لمكة نسلا سيدنا بريء عن السلام دعائك ترزق أهله من الثمرات من آمن منه الله يوم الآخرة سورة البقرة قال وأنا أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك به لمكة ومثله مع زي ما قال سيدنا إبراهيم لمكة أنا أدعوك مثل هذا الدعاء ومثله مع مرة أخرى قال ثم يدعو أصغر وليد يراه أول ما يجد أصغر طفل يندم عليه صلى الله عليه تعالى فيعطيه ذلك الثمر نكتفي بهذا القدر إن شاء الله وعز وجل نبدأ في البرة القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى باب قول المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في صفة شراب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته